بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الآفاق لق للآفاق لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إن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 وَمَن يُشَاقِقِ الله وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ نُّكْرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فلا تولوهم الأدبار وَمَن يُولِيهمَ يَومَ إِذْ دُبَرَهُ إِلا مُتَحَرِّفًا لِلْقِتَالِ أَوْ مُتَحِيزًا إِلا فِئَةٍ فَقَدْ بَأَىٰ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْوُلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةَ الَّتِي تُصِيبَ النَّذِيرِنَ الَّذِينَ وَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون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 وَأَعْلَمُ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأُولادُكُمْ فِكْرَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا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 وَإِذَا تتلى عليهم آيَاتُنَا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم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 وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه تصديه فذوق العذاب بما كنت تكفر ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله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 واعلموا أَنَّمَا ما غنمتم من شيء فأن لِلَّهِ لله خمسا وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل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 إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن يقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلَهُ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا الَّلَّهُ فَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُ وَقَالَ لَا غَالِبٌ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفَئَأَنِ نَكَسَ عَلَى عقبيه وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِن خاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرّ هؤلاء ديلهم وما يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم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 129. آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب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 بِعِدَ عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون 111. تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم قيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون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 ويحرّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابروا ليغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنه قوم لا يفقهون